111. لو قطعن بمعولي أعراضكم 112. ما دام يصحب مهجتي جثماني 113. ولأهجونكم وأثلب حزبكم حتى تغيب جثتي أكفاني 115. ولأهتكن بمنطقي أستاركم حتى أبلغ قاسيا أو داني بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون أصارب الممكن في الرد على المطل ولأنزلن إليكم بصواعقي ولا تحرق النكبودكم نيراني قد دافعت عن كلام الله ورسوله وذبت عنه من افضل الاعمال وحبها الى الله ورفعها للعدل ولا أقطعن بسيفي حط زوركم ولا يخمد النشواضكم طفاني ولا أقصدن الله في خذلانكم ولا يمنع عنا جميعكم خذلاني مناصحه لات موثوعهم مري طريقك عن يد خوارج تنكل الهه اي مرامو مري مناصحه لات الامور موثوعهم مري كل عي او لعي او لدرعهو او منابرتهن لا سوفولو يدا افسومان جنا لججنينو اف عرب فَقَدْ <تصفيق> لَغِيَ دِينِي لَمَّا قَوْلُ إِنَّ مَذْهَبِي وَسِيرَةَ عَيْمُهُ لَغَشَيْتُهَا مَسَاجِدَتِي تَاسِي إِسَايَاهُ كَغَشَكَ وَلَا حَمِلْنَا عَلَى عَتَاقِ قُرَاتِكُمْ حَمْلَ الْأُسُودِ عَلَى قَطِيعِ الضَّأْنِ وَلَا أَرْمِيَنَّكُمْ بِصَخْرٍ مَجَانِقِ حتى يهد عتوكم سلطاني با عزيزة من باكولي بيدي دار لك عفران ان دورنا اينا اشيادين ابدكار دار كلامور دور دا رشاق البحث عني دار لما كتابي ولا تبن الى البلاد بسبكم فيسير سير البزل بالركبان نو سترح واحد عزيزة دار مين سلفي تليفون صوت رئاسه السلام عليكم ورحمه الله يا ابا الوافي عاتها خير خطبتي معاك ولا اني في شندونيا وي الله وين نجي دوله انا في السودان الكاسي نيكي يا عيد شيرت مويانه عيد باو شيرت تريد مو سبب الداكي لي مسجتك خبط مسجتك سو كو ريه تليفون صوت رئاسه منك السلام عليكم يا حتى وحاجه تقول لي س اخبط بالمنطقه وحلوكوا اجلي مسجتك وحلو عيد ما تقدر ياي والله كذاب لك مو سمعه من صادق انا مو صاغ البيل هذه مو سو تليفون داينك ولا اضغن بحجتي شبهاتكم حتى يغطي جهلكم عرفاني قره في وجهك من ايلى بربرهينا ومنتسينا الى دا ديريو بربره جوغا فخربوا المصره على دا سيبوي منتكلموا على عبد الرحمن اين كان سووي كداير قامن خجوره مستاهل معجوره على غروب كدا قامن خيران انتوا حدا حزبيين تيغلين عبد الخوثير سيبوي خذا ساوي المصطره جينكاسه فما بحزبيين لو كنت أعمل مقلتين لشر 111. كي لا يرى إنسانكم إنسان 112. تغلي قلوبكم وعلي بحرها عنقا وغيضا ايما غلياني قالوا يا عبدنا عبدنا في قال اجمعنا في صخر اخر والله ما هو حس بما ما شهر سيذكر بريكمال ربي فيكم غضبا نمور وجمله العقبان عبد الرحمن شنو تقول و دغا ان النفاق تم و دغا ادنا بيد واحد دغا سيذكر شنو multimassio po see وخرج له يوم القيامة كتاب القاهماشوع اقر كتابك كفاب نفسك الينا لييك حسيبةخ شررفوي تبر الب ش سك ض ش تفشغ س عليها ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يقول عبد القادر توحيد الى هرغيسا جوجا ايام ما لين ما ود فدينو مساله الشابك مساله يوم كان حاجه تكين تقول للرجال العلوم من خريج نكرمو يلوخو كتابكو الى اخر كتابتي و كان كبخنا في لواند ما واني غادل اللي وسو كتابك يلوباي ونداي ندينت سو خاكا كو اركتي و خونيلي كان ويو تومالي شي هي بمدري اتلك بيستي او يلي جان عن عمر قال قال يا بريو هيلي يدي واذا اردنا ان قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها القون فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوم وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا اكرت بخيل ربك يا باب الرب الدكتار شركياتك يا رب الدكتار بيادك يا رب الدكتار تماعت اتصال بيا يا طرفاتك وداد الرب الدكتار تماعت التبريق بيدي يا طرفاتك وداد الرب الدكتار جماعه الاسلام بيدي هوا في الاخره اعما واضل سبيلا جامعت الجلسه موسى وفرغي الرجل المسيني ما يش اللغة فوق شباب اختلاط وجه الحفلات دي دي رجيو دمركاس قلب الزريه مركا وين ديان كبري ومرخ اختلاط كودعني دون علي وعب كل بناني قد عشت مسرورا ومت مظفرا ولقيت ربي سرني ورعاني واباحني جنات عدن امنا ومن الجحيم بفضله عافاني ولقيت احمد في الجنان وصحبه والكل عند لقائهم اجناني اخوان مسلمين الله يكرم جماعتك ننتظر السلفيه عايهكم موصل الفنطر وموصل راح يقول واحد الشاي واحد يمكن اسبي قال و هل نقول الموسي متوابي انما دarkan xir doona wax iyo anaga naftey wax xirnaa wala ka qadba ana wax xireenay ee horumusan wax weeye galko markii sawdeeday to dhoortay to barka xirey wiidii diidisa lahayn oo saar soo wadaa iyo fitaari waan dayo saar waxaana xil hada iska wareegay ka baxsanaya na ya jahlur rushda man khafa al ilaha wa man ci hal ma oo wajjaro aqoon ruudayani saarad rashiid mahmud xigeen ninka la yaraa ninkaasi waxan aan isani taqbuciye jamaatada jihad inuu ku biiruu dunida baqa ku jira miyareen muslimiin masjidka qadiisley uun ka dhigay guddiin masjidka uu wadaa jamaatada jihad takfiriyi mukabiga gudda uu wadaa waxa لكن باسخاط لكم ارضاني وعمود الدين رساله نشيدقه واو نقدروا والدنيا والله مصالكه يدك والله بلان هذا توبتك يم ودينه المقوي ود عيبتاه اسل ويدو دين الاسلامكا يدعو السلفيه سيده هي دي وقل عبادي يقول التي هي احسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان لل سنعدو ومدينا مبينا في ست الكبيره جماعات الانتسام عقد السيارات السلفين والفقراء افكي سغيلي والله انا تمره الاحباب حمضله العداء انا غ في حقي منعادي وأنا المحبلي لأهلي سات احمدين ولا ماها الصن لا يقاانه صل رسولك دفاعس عليه السلام صل دين هييل عن السعددي وحشاسا دين ت إلى يل أن السعدديبانك شسا دين ت هييل أن سعد الاح ليس دين ت إلى يل أن سعددي وحما دين تيكيل عن دينت إلى يل أنستفسير خلدي ساارسا دين عفتديما كودو غوريا ادينتي الى سبحانه وتعالى دفاع يا مروالبا واختي والبا خالد والبا غوركستاي قل امنوا به او لا تؤمنوا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 yoon raayina yoon ku daynaayna yeen amarkooda qaadanayna yeen diintii ka qaadanayna hadii la iskhilaafayaan oranayna no kala saara khilaafka ya diinki fahmaya ya dadka fahamsiinaya ya dadka ugu yeelaya ya dadka u sheegaya ya dadka tusaayo waxna khaldama ya dadka lihiin waxna khaldama ya waxi saxsan tusaayo ya kulli lajimsiiin waxi saxsan ya faraya ya weenaagu plan qaadaya ya xumaan uga digaya ya allah ixtirama ya ان القول بالصواب فقل واحذر اذا قلت موضع الضرر ما طيب القول عند سامعه المنصت الا كطيب الثمر للشيب في عارضك بارقه تنهاك عما ارى من الاشر ما لك مذ كنت لاعبا مرحا تسحب ليلا السفاه والبطر تلعب لا بالصغير جهلا وقد عممك الدهر عمه الكبري لو كنت للموت خائفا اقرحت منك الجفون بالعباري حدقف <تصفيق> اسكدريه منصت لك isku diray ulimada oo ulimaa u ismoo tazbara oo uu hunsur hadu ismoo ulimo oo salaad waxa uu calim baatay oo ulimada aqwaasho dhaf din kale calin karta oo adiga qawl faatuunaya oo jaamacada banir lagaaga dhiibay oo waxa taa in wax ah wax faansan oo waxa taa qafsa go khair badan oo waxa taa qafsa اذكي اذكي له قطعت النبي معولي ما دام يصحب مهجتي جسماني ولا اهجو انكم واثلب حزبكم حتى تغيب جثتي اكفاني ولا اهتك النب بمنطقي استاركم حتى مبلغا قاسيا أو وصعنا مدن يا مدن لوجتلغل ان عمامته يموت ايستي ان عمامده لنا سميت او دوبيل كم نق عمامده عمر انت انسان حلت كذي اي عمامده حدو عمامتي العوامي على البهاين اي نقون شي وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا تدي ولا قمت بإذن الله لابد أن أخلق بإذن الله وكلما يجب أن ولا وقال صغيركم أَهْجُوَنَّ صَغِيرَكُمْ وَكَبِيرَكُمْ غَيْضًا لِمَنْ قَدْ سَبَّنِي هنا أنه يقول إنه يقول <تصفيق> إن أهل الصنية فقيري في المصر أكبر ماذا يقول إنه يقول إنه أهل الصنية فقيري في المصر من أهل الصنية اتقااتكي خا ت دا مستي ولا تقا ت من برتكشاجها وويخ جا مسااعين ولا انزل أن إليكم بصقي ولا تخق النكبودكمنيغاي ما مكن سومللا مادم حاج مقا مشرف ملهايت مجرني فص waa maxay amaa maxay adoon kala garin ma tihid hargaysan saa waa maxay lugbaray sala lagu dhawaaqo markaas oo tan ku furiya saaniicmada ee ka weyn madaxweyniinta haysta dawladdu ku baxaysa maxaa ka faa'iideysa xada dawladdu ku baxdo ولا يخميدشابكم طوفاني ولا اقصدن الله في خذلانكم ولا يمنى أن جميعكم خذلاني لاني دي ح ككو غ كاال ويو إكا شوايو حمل الأسُودُ على قَطِيعِ الضَّأْنِ ولا أَرْمِيَنَّكُمْ بصخر مجانقي حتى يَمُدَّ عَتُوكُمْ سُلْقَانِ هَرَنَ گَلدَ كَادُ حِيرتَ مَرلَباد وَنْحِير يابا تِري دينتا مَلْكُوشي گِسمَحيتَي خُدْبَدا سَافُورْي سَامَحيتَه إِلَاهِي وَمَا أَرْلَ إِلَاهَا حتى يغطي جهلكم عرفاني مش شيخ السلفيه في حدا قطع من مها هي واي من صار هو من دياني قد ما ام صار صتلو هذيك صاحب قوي يا هذيك صاحب رشيد يقول انحرافه كله وداغه مياتلو قلوب يسكنوا بدهم بس يسكنوا ان الدين كوده المشايخ يا عم يا صم بلا اذاني إني لا ابغضكم وابغض حزبكم بغضا اقل قليله ابغاني قول ما او دميسه وروح واحد داعي المباوه جبا وحو صيحنا لقيها والله بدي يكون ينسيد دادي أيو ساحري وحو تغلي قلوبكم علي بحرها حنقا وغيظا ايما غليان قارب وخلا غيضا مرك قف اي رك خكن الله اني اسوق هالكلام واخلي شيغي كيرو اهدو افديرو تشيله اهدو افديرو فو كنتو كلا لا اي واخ لو شيخ ابي دا كدغي ماهر القحطاني نخيف سوري وا يا جاهل يا خبيث هل تعرف ما تتحدث ما قلنا سواحد كألا سيد كجهد ليس أعرب كأنا ما عالم مينه إمام آه أو ربيع ابن هادي المدخل هو يري ذاك الإمام أعرب كأنا بكأنا عن شرف يسمى ما قلنا سواحقود عيّا وحقود عيّا اللّه بقى الرماض منه وعلى إلهي أكونا دغماء دي وكالي كو دج يا الهي ان حنونك اغسل لي حبنا هغ ميد كميد الهي انا و حن كويدينيا الهي هل وهاين علامه دقدقين و كاموت يا شيخ عبيد عيضي عيضي و حن له او شيخ عبيد عي شيخ عبيد عيلا عيضي الهي دقدقه غرموت علامه او مسلمين تموقت اما الهي اكو حنونه توبتاك وافخشو انت هسه كبا في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اغنلافات كما ينقر بالنسبة لغاية العربية أن هذه الاغنلافات يا أرمان مغشي ده ما يا لغاية عربية لغاية عاتويت من مغشي أو يحمد هذه الاغنلافات ولا مم مم. نموك اوف يو غان ديز ون وانا هيا هل في غان ديز ون كوكرم نهي ده يا ايها المرء المضيع دينه احراز دينك خير شيء انت اصنع والله ارحم بالفتا نفسه فاعمل فما كلفت ما لم تستطع والحق افضل ما قصدت سبيله والله اكرم من تزور وتنتجا ارضيه بير ايال رمين لنا علمها عايه مركا سمد صار يا وادو مد عبد الرحمن الاصل يضل اعمل بصري والبصيره حاج قلبي قال واكينه لا اي وا جاهل حاجه ين ظهر مرايت بوسي تا مدود قرونه في تو بحا دمي لو غوي شيخ ربيع ابن هادي بن كبري شيخ فوزان هذا لا يهي حجوري با لو شيغو هادلكو كو حكمه انه يي هادلك دد و شيخ فوزان و عبد الرحمن شيخ فوزان يا شيخ ربيع با يحيي الحجور النفاق ويقول لي بالنفاق فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا بسم الله قال و خويري حديث ما هانتراو انتهاكم ما جيرو ساي فين ان سلاطين جاءت فيرسين وار كداو كن هلكا شريف عبد النور ما ردي سؤالك قال يقول محاور جدي ميساجك برتكيسان واعداي اسغي شريف ونتراعي من صفحه جاسمين امتا سو غوربان رديف وجهي اسي اساو توتاكن بير وحان كو قبس ميساجكيس ادينا من مره ما ولعك لا سو ما قبسدي وان باديشيسي ماذا كنت تتعلم عن هذا الشيء؟ وحيو حاسة ترم حقد الله، وحيو حاسة ترم حقد سميسي، وحيو حاسة ترم وَلَأَضْرِبَنَّكُمُوا بِخَارِمِ مِقْوَلِي ضرباً يزعزع أنفس الشجعان سدي ورابيه أو يري كان ريبت كياهاين نساء نان رورين نساء ربتك ولا سعطن من الكبول أنوفكم سعطاً يعطس منه كل جبان اسم الله قال مساجد كيساً لعددك وردك السنينة كيهان شليكيهان خالدك سوجي ري ورياشاً مساجد يسكويا ري صدق مالك سوط عرير البوعر ري وشخص واحدة ما انت الذي انت ايغا ولا سقطنا من الفضول انوفكم سعطا يعطس منه كل جبان قفكسو سلسلتيه وحن لاي يور اهل مسلمي النع ورئيت السام كنعه وورتبليغ النع وورتموين تنعه ورسلورين تنعه اخوان المسلمين كنعه شخصي شخص يحزبين تنعه كفو غادا كهيترول هجري حقوق <تصفيق> هذين الاولين هجري وقاي والعودان واذا ظهر ردينيه او ان كحيع جلده دوبن يا شرده دوبن او يغو ايليحيين او اخوان المسلمين ياسين ابراهيم wan hayaa way jiraan oo ixwanim muslimi kuwasa salafiyin buu yiri oo chamaa oo til'a tsam wa salafiyin buu yiri oo akhda farabadan buu ku dhacay markii horan shaaqabiyi wuxuu yiri waa saruur yasiin sida la isoo naqliyay ee masail badan ah sunnaa ku khilaafayni way jiraan sida inuu yiri xukamta lagu bixi karaa ee wuxuu man diidiya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 وخاق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسال به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمروا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضرالة في النار waxaana iskooda garanayay qofkasta oo baadalku dhaca oo haddana doonay in xidbaad ku ridiyo ama baadalkii sameeyay sidaasimid la midayn ku ridiyo ama baadalku ku wun ridiyo inuu iskooda daba imanayo waayo qofkaasi wuxuu ku qadarnay qofkiisii u kasoo hurjeebay shay sharciga khilaafsan shay ka soo shareega khilaafsan kitaabkii laga yusuuna rasuulka ali sallallahu wuxuu ku dambeynaya bulnimada wuxuu ku dambeynaya qofkiina kumudu go'do inuu dadka qeynay farta oo inaad mahaybootee mahantaa saminina waxa weeye oo qofin oo dal sare doonista xaysta xaysta waxaan aan kan noqon tiisaga loo nasteexay laha bidlamida suud rasuulku kalee sallallahu alayhi wa sallam yiri waliyaha tibil annasiiyuhu jiba aytaay dadka hawla imaad wuxuu jecel inuu inno qofkii walaalimaa dowlaalaysu nasti xaynayo yiddo khayrke u sheegayo yiddo udigiyo yiddo walaal gaarsiinayo wuxu isoo naftiisa ku sameeylaa buloora imaan lahaa buucaanan loo la yimaado in dadku la taga fiican wa aqalaytiil maamul inno qof kasto cid la doodo yama cid laa diyaama cid laa diyaama cid nasti xaynay in in laga marmaan taay marka uu horeysaba inuu وقال صافا وانسكو دح دفن اسكو برحنا ولكن بلحنا عنسك فدقين قف كستا ومبطل وباب اللي مادا سيد الشيخ الاسلام يتامي ويلي إذا كان المبطلون يعارضون نصوص الكتاب والصنة بأقوالهم فإن بيان فسادها أحد ربني الحق وحوش الشيخ الاسلام تامي هذين مبطلين تخلافان باطل كي ليما دين هذا النبودي iya aqbadoodeena ay ku alaliyan baatilkii dad kana isoo muujiyaan sadex laga qaarney hadalkaa ay qof istaaw كل khabad ku dhacay keliya baa la nasteexay ama dadka dhaxkeena dadka la dhaxkeena baatilkiisii lagu ceybeeyaa sawiga wuxuu yiri hadaba hadii قال كتاب صنع خلافة هذا اللذكو خلافة يا إلا حدهيو هذا اللذكو سينئيه قال فسهاد كودو موقضو لبكود إلي دشدو دنو موقضو حمانتو دنو أي موقتو وعلى بضرقني حق مد كمده رحمة الله تعالى عليه مركض أبحو يري فإن بيان حالي وحكسوا الرمي عدة كسي فيسان مقالات كخلاص كتاب في السنة وحكسوا الرميون فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجهوا باتفاق المسلمين خواك المردونين من دونة الرد على المخالف المريكو والرميون أي أنسوغا من دونة ردين تونسرد حشان قطلق عليني سعطوا وحكسوا الرميون من دين العديين أم الدين اللوبيب يواجب ويكتعي المسلمين توو اسكوا فرسيين حتى قيلا يحمي حنبل الرجل يصوم ويصلي ويعتكث أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع أفوين الصومة وهو سلا تكذر أو اعتكافر وكذلك سعيش يسلم أن هذا فقال من حولي إذا قال ما صلى فإنما هو لنفسه هديه الصومة وهو اعتكافر أو أسكت كذر نفسي صومة طعي وإذا نفتق فيها فحضا وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل هدو البدع كانت وستليمينتو كافي وترد دف ولي كاس انا فد ببل موضوع فتره وجليكي تي لا تناصف حدا 217 وحين نيطب وحين يردنينا او ينقدنيها ورث وحنا لو باهين اد كسته وكتابك الى يصونار سوق بخلافك يفهمكي سلفا ولا تما تفهم عصو انت شيخ سو غوياان ددك كل وحي يهودونه ليته خلدان وراي حدود Ileh nootka u soo toodan gudinnuga dhigan oo ay walibana u teeriyaan tarsiini diinta Islaamka ayayna tidri qiisa lafka waxaan leenahay taaadiyadii abrunnahay waxaan dadka ugu bishaarinayaa kumun uga gelinayaa karo oo hinaya kun ugu jiniya oo ay joogaan weed kasta oo ay ku hadaan in ilaahay u saari amma hanu geeriyaynaqdam qofka hanu qade بعض caaysabaadil kooda uunna laga wayeyna sunnaa adey haqa baabil kana sidii soo sooocodka kunaana hada waa alhaqu laysa bi khafa ka suwa haqqu به kulasugne fa khudhu bi wa tamassaku bi haqa qabso quddega sida u geed waxayna tahay mid yary mid weyn mid xubiy mid دعوة كتابك إلهي يصنى رسولك عليه الصلاة والسلام يطريق سلفك وأبتر ثناء قد كأس باطلاً كهي باليسان عدي باطلاً كمانطاً ولو هنقضوا قفك وأبتر سضايما والمه دعوة دعوة دعوة دعوة سناء قفك وأبتر سضايما والمه سلفين ماذا وسلفية شيك طيب هل أنقضوا قفك سياء وشيك ربيع بن هاج المدخل ويري الآن ترون من الحزبيين في هذا البلاد كلهم أصلهم سلفيون في هذه البلاد كلهم ضاعوا بسبب المخالطة والمعاشرة والقراءة والصماع لأهل الأهواء كل من ترونه الآن ويقال عنهم فلان حزبي وفلان الحزبي كلهم ما ضاعوا إلا بهذه الوصيلة يأخذون بهذه النظرية أخذوا الحق وأتركوا الباطل فيأخذوا الباطل ويتركوا الحق ويصبحوا عدوا للحق حربا على أهله taan waxa sheega mujirta afriqniisa qadastaa dibbada galay kaanta u xulii damaan waxa ma taaraktan ee jooga wadankan oo Suucidiiga u jeeday ama wadamada muslimiinta jooga ee daragtan manta lagu leeyahay hebel wuxuu haasileen luqad sidan damaan too hayku min ahbidu ay ku dhaxdarsameen وتراسي طالب بووي waxay qaateen naqriyada ah xaqan qaadan yaabaad kii tigiya markaasi baadalkii qaateen xaqiin ay ka tigeen markaasi noqdeen qaar xaqii la dagaalamaya xaq inkiis la dagaalamaya wa sheikh Rabi' ibn Hadi al-Mubkhili al-Basir an naqiduhu ينشرون باطلهم ولا يريدون ان يرد عليهم احد هذا مقصدهم وحري كون ما تديين وحل دديو وقام فجاء في جو اهل الفجوء وطمع فاسق يحظى دف شرا وهذا باطل كذا فاسين واذ ان دونين نجدل رديو وتشيدو وينيلون عطا مجموعه شيخ بجزء افرتنا صف حد ربك قال له كوب يسيدتهم iyada ficar kubba wuxuu sheegmayna laayo shakhsanteeyo kharijka uu reebay midii waa haa ulaay amara nabiga sallallahu alayhi لأن معهم badda tani لا maahum diina دنيا ولا yasuub bihi dunyada walaa khira majmuu fataam jalextira taas badda laa qul kubiisaashay wuxuu yiri rasuulku sallallahu alayhi wa sallam waxaanu sanahay khawarijti inaynu leeyno oo la dagaalano way waxa haystaan diin xun oo aan adduun iyo aakhiraatuna هو منه مصوبنا إنه لدى الميكو مطيسة منه وهو البذعية الأهوالي انتظار وحين صارا إنه كل يجعلناك عقوي سنميني إنه نقرب جينا <تصفيق> أي نقرب جاله وعيده بالألاتم أي نقرب كأنه قاعدينه وإنه نوارس كيلانية مدي خلاطاتم أي نقاعدينه إيجا أي أي أي حتى سري في أونس ايدري كي سلاف الخلافتي الكتاب جسونا خلافتي فهم كي سلاف الخلافتي بيد عقود علي الدين تشد بيكم باشي غير الدنيا تبع عربي يا اخرك عربي ايلالك بقان وايه يوم دي ربينا الوميان يوم دي ربينا الله بيان وحبظوا ما فرطون فرطوا من قدين دوناي ها يا ربا دينتي الى سبحان وتعالى ان المدح غادي يا ربا قالوا شو بسيهم بحنهاين مر والبا مر والبا وحمدت اي طيبات وبارك الله فيكم dadka ayuuma dalwada looga dibo badalkooda loo cadeeyo aqwaashooda la cadeeyo qashashooda la cadeeyo akhlaaqooda la cadeeyo aqaanidooda la cadeeyo waxeeystaadkooda loo cadeeyo wax aanu ogu taqmin walaqadana faafini kuma kale nikraran mas'u taraha oo labad cishaa soo toocdiya maanta baan isdindoono u xukuree intu walaaba qabto labada tuuray way labada uu qaatay ba u danaysaga labada tuuristaga u danmay dadka ay u dantaayeen sidoo kale ahlus sunnah culimadaha sunnah iyo ku xidnaanta lagu xidhaanyay iyo culimada ka warqaan sha laga war qaadanayo iyo culimada ahlus sunnah ee fahanka laga sameeyay diinta adoo fiirsada diinta faahanka laga Qodobka afraa, qodobka shanad, kii xaad ka toobabaad, ka sideenaad, ka sagaalad, ka toobnaad. Toban qodob ee u dhexeeya culimada asma ka digo laba qodob muhiim ah. Labo qodob ulkiis ku xusnayseen Sheekh Doono Mureyane. Siddeed qodob ee jihadiidada sida Sheekh Rabi' iyo Sheekh Fuzan ee arimada ka digitaan oo ka ayeen iyo ayeen iyo ama haddana insaanu intee stanana siddeed qodob oo kale laba qodob oo kale ay ku sheegay shay ka baxsan bacdiga culimo laba baqood oo murku شيخ عبد المبدع علي شافوزا متقني شيخ عبد المبدع علي الشيخ كاستو لنا وصلنا كامله امانك البداه هرتاني وجيودا ايتا اني وخا شيغي وخه كاسو قاداي وخبالان وخه كاسو قاني وخس هيستويش تيجيديناي وخه كاسو قادتي شيغيโดنو وخ شييباارو كداندييو تحريش فلا حول ولا قوه الا بالله ديته و هو تدري بيانك جاهيرو و ملي بيان تدري داكلا تدري و داك ديبل امنو نقضوا جمعين walaqad amin mudibudi nan wada zumbudi fak ba kumur may tarhabu haynimu or donoshegino donna inu magiji sedef kulli hayi way hayza rasulku khusar wa tiqar ku din rasulku sallallahu alayhi wa sallam uchaala tafaul kisa rashu banaktan huw inaba rasulku kharisallahu wa sallam etu tayyur kif donna تو مطلب شان يرشان بينكادigan doona hadaan doona rabad qodob ugu reyn habeen dambe wax ka ishaara doonayna kaashteebidna ila sidii ta qodobay kalana way nusraacid doona inaga ku dhaxqari doona ayad iyo ahaadeey iyo qawaidaha ilmiga ee uu rabo inuu burburiyaado miskeen alladhi la yidhi wala yaqif waxaa qaylaysheen doonaa isaga ragay saaxiib yihiin oo madax baa saaxiib buu yihiin iyo qaar xisbiin oo kale waxaas uuna markii hore sheegay jiray iyo qaar hadda u sii dhukusaya oo raba inay xisbiyinka ka baxayeen oo qaban hoos Farisstan waxaan taa ku إله رب الإمام سبحانه وتعالى ولا يزال المختلفين إنه في الجولة إسخلافية لكنها يحر إلا مرحيم ربك انت إلهي المحل يستموهيان إنتك له إسخلافية ويكوك للتغيان قال بحق قادنا يقارنا بابلك أي باب كن مغني أنه أينف موديا أهو أبما أنت إسكموا قدما هان يهردع أهان بيستاهي لك قضوا قضوا ضلما رأي qodobka kubaan wuxuu ku آيات qaatay aayad quraan ay kamidiba taasiimo xaggana dhammaan tan farrado iyo ketchi wabdunaabi tanbe bal aayad ka iyadoo raaciy waxa kalaa shay qodobka labaad inteer fi tacalum ilmu an naafi wal amal bi intaasu sheegay talo wuxuu ka tagee xuqri wuxuu saxay yadaa sheegi سلاك المامي يضعون مجمل في <تصفيق> هذا الضوء يجتغلون في التعلم من العلم الناصر والعمل به بس ماذا يجبوني؟ ايو صدقاء ارتواس كالنصر كدب وحب وذكرة لطعني وحب ولماذا وطعني نايو ايوه التموين المسين يتذكرة لن يرى لها انو الناس ايوه خيب انو اياه وحب يبتعي ذا من هذه الخلافات ما يتقعوا بينا ما شايف دعو السلفية حد قد مكافره اعلموا ان مشايخ الدعوه لا تنحصر في شيء معين حتى وفي الصدق حتى انك شيء ما بده وخل ان من السلف الله معين او مخالفته هذا ربك بودي قد مكافره وخل ليس من طريقه السلف اختيار ناس بتبديع وتفسيق شخص معين حتى انك تدرات بودو ليس هناك شخص معين مقصوم من الخطا وبالصدق انت سو دور خل هذا وخل ردوا ما يحدث بينكم الى علماء السنه وهم كثيرون بحمد الله يضاف في صدر وليسوا محصورين بشيخ معين من الذي يريد هذا الشيخ المعين الذي هو حامل اللواء اعلموا ان هذه الاختلافات اضعفت الدعوه السلفيه في كثير من البلاد حدن وجود اي ذر من تحدي الشيطان في ما بينكم الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ونخشى ان هناك ايدي خفية تصعى إلى تطريق كلمة أهل السنة ما الذي إلا أنت نحن بحمد الله استرحنا من هذه الفتنة في كثير من البلاد أي فتنة تقصد أعظم من فتنتك العاشر وحويني ما زال أهل السنة أو أهل العلم يختلفون في تجريح وتمديع بعض الناس هضوا في الصحر ولكن بدون براء وبغض فيما بينهم كذبناه وشو اتي اهل العلمي او كوبين ابو ردي وهذه مملوءه في كتب اهل العلم مني أي مذهب كوبين ابو ردي السلام عليكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله بشرور أنفسنا وبسيئات أعرالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضرر فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تغاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبنها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 كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعدو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقايت الله مقدمته يتكذب تردينتي للرديني وذلك يترك الليل النقدينو ما لهم صدح ده مقعد روحوها السالم الملكي في رد على الموطل موسى ترح وقايت الله تلماني مقدمته كورنين إنه تمام قضب وقلته أو ليه وراء الله قار كميض ووضبضا قاعدة شوغا إنه تمامنا وحيد خلالة كتيرا أما وحيد كأغنها يساقب تمام قضب kaadaa gucisada moqataa waxaad moodaanastay xo ama nasiixo nasayho af Soomaali nasiha wa farabi laakiin nasiihama waa hajnid din iyo bulbulininta bulbulinayo waxa ay soo sheegnay in aynu tilmaami doono wadaadku magciisay inuu dheef ku leeyahay kalmadda tarax luqada carabiga waa murugada biya xujm waxaana wadaadku aad moodaa magciisay doona misaa ciidkii nambar kaaysan labada qodob oo kaliya labada qodobba labada qodob ee uu ku furfurtaa nugul dhigtaan naqdin caay taan la oo taan la yuunana sunnada yakadiitaanku ka digayaa in laga faa'iideystaan la dhabistoo ama lagu taxnaado ama lagu xidnaado intaanan tilmaamin labada qodob waxaan ku raisinnayaa laba arimo arinta ku wado waxa ay tahay biir wah lagaya ba cidan murugoto اما نقيبت عندنا نقدينيو ددك قارب شراب الشهر وريو الى هذا منهج ابو السلفيه واخا لا شيغيا جوابت انه سيرين انه حيتهي ورالها فهمي ردنتو اين اي كوغارتحي عيده امن البدعه او كليا وحين على المخالف قفك مخالف كاه الدين كلردينيو وحيجهدين ان لردينيو قف, قف كستو حق خلافه او اما ناخذ اما ناخذ قف سنيه اما قف سلفيه مساله مسعيشه شرع كمد اهنيته اي رديته لنا وينوغن اي دتك مسلمين تا إلى الى ايدا احمد بن حنبل رحمه الله الرجل يصوم ويصلي ويعتكف احب اليك ويتكلم في اهل البدع ما خيل ويدي هي او كلن صومه او تكده او اسك اعتكاف مسعاشيرك ما كان سا عايش منسيلو هل بيد ارديو رحمه يلي اذا قام وصلى واعتكف فانما هو لنفسه وإذا تكلم في اهل البدع فانما هو للمسلمين هذا أفضل قديرت كدو او اعتكافه نفتي سموح وترى هذه او كابل دد كافد على يمين كاسه وفضي بدل المسلمين تا وها كلو يحيى ويحيى ميسابوري رحمه الله الدب عن السنه افضل من الجهاد سنه النبي محمدنا الدفاع عليه الصلاه والسلام وهي كف من برنتاي ديرات كل الجهاد كغا ولغدغ علامه سيفا يهبك ايا ويرحمه الله سو الإسلام الاسلام التيمي يكسو النقليه مجمع الفتاوى ومجلس waxay ku jiraan ihraan in raadiyaha diniga mislan tii maaha faa'iido kasoo xasilaya miyaari xisbiyintii ku farxayeen marka aan kaloo qof salaafiyeen isla diniga jawaabtu waxay tahay qofkiisa la dhigeey isubban dhigeey raadiyo ama ahna mid aad ku farxaan ama rasuuluhu ku farxaan shey kalaadka ayaa ku dhacay ee si aanu u sheegin ee عايبيين يا انو نفس الحياه عملوا دقه اسكدايه حابي هو اسوق قاده واني لما قلبي لو ش هي اخذ كذاي دا شنو اي طير ما يضيو او قفكه لو اناجينه و هو الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال المؤمن للمؤمن كيدين تغسل احداهما الاخرى وقد لا ينطلق الوسخ الا بنوع من الخشونه لكن ذلك يجي من النظافه والنعومه ما نحمل معه ذلك تقشير يجب تتابع جلسه تنصب عدد 7 يوم كنطن وفي wa mumkin oo ka mumkin ka dhuhuye gaamaha oo kale oo roogaamoon mid ka kalaay maydii soo waxa weeye wadam iyo saxmiinaani ka dhamaanin in lagu yargiijiyo xaga mayri daman buu qoomo yarin laakiin waxa uu keenayna waxii gaantara laga mayleeyo saxmi markay ka baxaan gaantii in dambadho oo ay nidhiin noqotoaso ku adkanti laakiin la mahadin iyo loornaayo si الله قف مسلم اخرك دعيت ام هل نقض قف وهذا ام هل نقض قف وبينه وحمد الله بحني ارمى قلت انه كسيفنا قوم لكم وحدث يس ان لله دلك وردنيو والدين عبادات كان اخلاص لما انتم اردوا على مخالفنا من العبادات فما شيخ الاسلام ابن تيميه ولا يحل لو ان يتكلم في هذا الباب الا قاصدا بذلك وجه الله تعالى وان تكون كلمه الله هي العليا يكون الدين كله لله حرا ووقفن كهذه دين كلام الدين يعيد مخالفه يشوه من عند توغته يهدمه يعني بيين كلمه الالهي سرايص بيين دين تويلاهي واكم مجموع فتاوى مجلِس ديلوا تناسب هذا لا على اهل البدع بمجاهد قف كان البدع الدينيه ام جاهل او قارئ القران يعني ده غير بلا بدع الدينيه مجاهد قف سالف الدين ام جاهل ونقنيا دولات كلام فيه بدع وكذا تبديع اننا هاين حق لهم تبديع او شيء انهم ايسكلهداي ايت تبديع امر لا يديعوا وانه خرج بكل علم فيه سواء الاعتدال كرا والاستشهار كرا وحيث صوروا ان يغى او ان وحيدان اي قالوا بيت رجل سعيد حتى كان يحيى ونحيى يقول دين لو يحيى بن ون يحيى علم شري اددع عن السنه افضل من الجهاد وعقل الله وامرنا ابقىه على الدنيا ان انك دين يا اينك كشف وري <تصفيق> متواعدا تاسن علم ويانه نبي محمد الله عليه وسلم قال وحو هذا يقام كو هن هي شرعي في قفكه خادمين لبيه قفكه سال المقدمين تاسني ذو مهم قفكه علم ويي هي وهو الشيخ الإسلام من تيميه فمن تكلم في ذلك بغير علم او بما يعلم خلافه كان عاصما قفكه قبل العلم الان امروني يا اي واحد لاصين الشراء قفكه غادلا او سيدي جلفدي سكر الغادله وحكاشو النقطه ينقدم بابين مد من خطاوها وقال علماء شيخ الاسلام ابن تيميه فان البدء بمجرد الشتم والتهويل لا يعجزوا احد كان قفله الاسكندريه استعايه وقفكي اي وحيوان ثقلين لو قلت الملامه فكان عاجز يبيد والمثال لو ان مناظر المشركين والكتابي لكان عليه يذكر من حجته ما يبين به الحق الذي معه والباطل الذي معهم قف قفك الانسان كان حسان حتى ادلوا دوله المشركين جانب كتابك انه عبده حجته هو استحق وهو توف بعضين بدلكم بعضين مشايخ طاوعيلي كفرت صلاة ابو قليل 1810 اهنيبدا موضوع وحي هي اوف مسلمه اه خرج قعيد الله عليه وسلم ويكف سر انتهي وحا الله عليه وسلم مولد يا الله عليه وسلم وحكى شيغي ركف بدن وذاك كل ما ميدونه او وحفر بدن واختاروا قد عايه الله عليه وسلم اني سحابي وصلاهني وحو كيري ارجع فصلي فينك لم تصلي وعقر رسولك صلى الله عليه وسلم اللي وريه انه معاد يا فتان انت يا معاذ افتتان انت يا معاذ وحضر رسولكم وعالوم فتامبا فتامبا طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عاج مجبل انه شابات كديريه ومدا كدبن خفور مدكا فتنينه ساي اي رسولك عليه الصلاه والسلام شنو قال رسولك عليه الصلاه والسلام قال بغوت يميني ويديني صف توسع بي رسولك فتودي سغن نقدني وحويديني كد ابو سنابل صحابي ابو سنابل الى رسولك كد ابو سنابل وعق رسولك صلى الله عليه وسلم بغوت يميت قالو امويدينيسا ترى امويدينيسا ترى غيرو صورت غير فريسته في يوم معاوية أياء صلى الله عليه وسلم يؤتني واحد قتلي إن أبو الجهن ومعاوية خطراني أبو الجهن هو معاوية أي أي مديرو إيجاب فلسانيا محاكي يلنصركم أما معاوية فسعولكم لا مان له وما أبو الجهن فلا يضر العصانات على يمتفق عليه معاوية وعيل أبو الجهن ودمر قول الله يا إسخيلاني آدي آدي آد أيو فا فا أحب العلم بنا هذه آد أي عدين وعفاء فاهيين شرع يلا يدساء للدساء يلن يهي مدواج رب هذا او قايمه سنن ايليين رب هذا هذا كتب ابن القيم ذلك الصواب المرسل مجلد كذا صفه 702 و كله مقي عن كلام الله ورسوله والدب عنه من افضل الاعمال وحبها الى الله ورفعها للعبد وعونه في <تصفيق> الدفاع قال لك هذا هذاك رسولك عليه الصلاه والسلام هو قد هذه الكي روخ كاستو كيمانكرا وعملها او غفندي بدله الى حين وجد خليه او غنا دافته بدن دنكا وخالك هو يقول الحمد لله الله العالمين كتاب كيف الفرق بين النصيحه والتعيير في محضر الكومات ذكر الانسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيد والنقص فاما ان كانت فيه مصلحه عامه للمسلمين او لبعضهم وكان المقصود من تحصيل تلك المصلحه فليس بمحرم بل مندون إليه اهلا الاده بشغينت سوق غابشنيا وواحد واحد اتا انقفوا لشيء للمسليمه وحرسوا كدا يسنين يتشاي حالهم بنانين ادلوجه له ان اسكايه ولا اسك دبه حجينو رجهيدو maslaahu uchuurta muslimiinta kaar kamida ama guudaha muslimiinta taasi ay ayay macsuud kunay maslaahata alleh laha taasi xaaram ma haddaba waa shay sharriyeey oo وحنا subhaanahu wa ta'aala عن noqlo maami waxaan laga soo guuriyo laga soo rigaa muslimiga heleeti taasi ku waaxay in u bishaal u samayteen kuu leeyahay matshuura fatawaah mujallad kasidiyadna atana safha 212 ilaa الذي <تصفيق> يديو مسلمين تقولوا فقسين اجماعكم تقولوا يقولوا مساله مساله مساله لو ما هي تاع اهل السنه والجماعه قف خرج دمى خرج كيسه ما قاتلكم مسارته طولته من هنا خرج كيسه ولا الدياني اموي الدياني بل اهل السنه هم واثقنا ان اذا ليا شديد الهي دفاعا واي كان نيان صدر الرص بين علي سلام والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدونه ينفون عن تعريف الغانم وانتحال المنقلب وتأويل الجاهلين ما با وقتي كثرتك ادانات صاحبك وكره لي ذلك لكن يا ما غيرني يا ما بدي شي سوى الى الله الى ان سبحان وتعالى هو كلاني ربك او سلوكك لاي بالاستهان افخرت قلي ماي ذهبان ما راحوا صراحينا بكوغو اني تاغان دلكينا دالنا سوما لا ماار قيسه بكراتان وخا نقي يالو اني خلق كدخن موه لااركو قد خو عليه ولا اني داان ها ومرات ثلاثيه من ثلاثيه ها او ليس بنص تراميو ها ان جرا muira wa sahiba wa waamoo salaamta bal yudu naga malgayawa wax laga qaadanaya ninka siin salaami korna dami ilo salaami ilaa bilin laga dhigto oo ismatu asxaas noo aan ma ay si uga dhigan tahay ismatu haqqi ama ismatu anbiyeen maashi dad ka dhigan karaan kasaan buriyan oilo min mantaan ugu dambeeyay safar baan ku jirnay magaalada barbaayeen wuxuu i dhigay xilal leedahay waani biyo qol aan iska cidaan ka ma ta fiirinta ku jira waxa uu yiri macallinkay ka faa'ideeyso ibnibaas uu u dhigaay waxa uu ku faa'ideeyso حزبنا فرق دوعدايه وها اسكو راغمي منكاس واحد حزب منكاس واحد ساحل <سؤال> بئه يني كاسو متجمل كاسدواي منكاس حزبي مكل يراهدو وامن جماعه حزب ياكو جره ام ايتكات اينين يوم ديمقراطو وكدخماي منكاس واحد حزبي سدا على جماعه توافق الحكم كنت وحده جيتاي هذو من قاطئ اتكات حزبيندا سدا اصول قسلك رسول الله كاملين كوخلافه الرسولنه امنتيه ورسول شادروكو توكتاب الرسول هذو ما اصليين ميدو كل ديما حزب يسكنه ناس على عقيده ناس خاصو حزب هذه بالرومية تدبيع يفسي تكفير منه وما الفاضل وحيد الله امكس وحيد هذا كوارثي فيسبقون جرو وحسبي ويان حجي نسيت اكو كچنا حسبي سياسي كجرا حسبي يدين اكو كچنا لا حسبي ديني كچنا شنو يعني سوقه كما صاحب البيت عمرك الولي وبقصف بالامر صاحب البيت متجه طالوه رقمك صاحب الدار فلان وصاحب الدار شنو البيدون صاحبها بيدار الله بيها شنيته وما نقدر لكن مبتدئ لكاليد ولا بدون من الفاضل وحيد شنو ماشنيتلوانا سد وذلك كامله يمكن بيد علم سكه والمشاهدين بيد علم لا سكه بيد ساعبين عصون لكن ما هنكر ماستر احوان منت ولا ماذا الله فضيعه ولا تروح ما تبديعين سوا هاي اللي بيد علم نك سكه بدون بوق الصدي هذا اللي يديس بيد علم هاي تايه احنا كل هي الله وفيك وجزاك الله خيرا ولما نسال اي الفرعان غدي يلا ابو قال الله تعالى. واعتصموا بحضر الله الجميع ولا تفرقوا. وقال تعالى ولا تنازعوا فتفصلوا وتذهب ريحكم. فالواجب عليكم الاجتماع على الكتاب والسنة وعلى المنهج السلفي. وتعوني على نشر السنة والتوحيد والهلس على تعليم اخوانكم المسلمين في بلاد الكفار الجاهلين بالتوحيد والسنة. فالناس عندكم بحاجة مازة الى تعليم امور دينهم. انت اصرست وقل ليسرعي. مركبه الرئيساء. قال الضضن وقلي عربها قفك لكم والغدات وقضبك كي اركض اني ووالاهه انجلشكي جوجه ووالا كم ايي سو ديري بزاو الله خيره خلاص ذي حكايه ولكم لما اوهريت وخدمهكم ودااتكم عامده من المضيق ما لازم لويت من افرادنا يتربصوا جمعي صداح ولادكم خدوا الجمعيه من خيلت يحيى هذين ولاد كانوا راح يكونوا بمصرح وبدكر ان سميت كانوا وهي يكونوا بين لمدهين من نخيل فبيه من طبقه من طبقه موسى خدوا بده هي موسى معين بكرمي اولا مركو قرى وخصوص قرى اولا حمزه الوصلي بقليه اولا حمزه الوصلي واعتصم بحبل جبيان وحف موجه اياه ذا قرانك هذاك عاديك اياه ذا قرانك لما كلا جرنيه مليكو كولميه ان المسلمين تلقبروا اخوانكم مكويري اخوانكم تمت توصل بعض راكوندك ما شاء الله باش على الله تمامسو عندك بحاجه الناس الى حدنا انت توصلوا للي الى دي امور دينكم هذاك تمت توصل في راكوندك ابو توفيختنا وحنيني وحنا نفرع اين كتاب ك الى نبي سمعه رسول كوسيدي سلف نفهمو عقل كانوا كدغتا ما ندربني قالوا بالانك اسمع بدنا اوف يا انا بذلك اكو كلوبان نمرون با عندنا يضل ضاربني يادول اكو لوهم فلي او لووخميو مساله ماكو صعب سنه كلادر دارنا قاعدهان كل كتابك اله يسمع رسولك عليه الصلاه والسلام وان ايديعد معنا اول اشي نقروه بالان هيت كاين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هي ولا تنازعوا فتبسموا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين اول محمد يعني هو مو بخصي شيكن ثلاث صدّح أصال إيماني كلماني هي المرمضة اصل كوربات وإخلاص الإيمانة لله وإذا ذه إله الله باحتراب وكور أصالك الربات وعلى اعتصام بحبه الله جميعا إن حالك إله الخاصة يقول له أصالك صدّحات وعلى مناصحة لولاة الأمور وإن الله نستحيه وخير الله شراء الله تعالى وإن يبدو كما رحل صدح راسي هذه مثل وايو اما صدح ده لوايو مسلميه الدين تولي ادينهم خلل با جال يسو محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى دينكم مسلمين تيد عبادتكم خلل مقلي بمعنى لا تكون الدين تاع الاسلام كتابيه وسنهه وقرانا وعشي مسلمين تتاكن كولا اما ان بدل ما كن كولا مجينا يخلوا يا مسلمين تاحنا انا خلل يخلال في ما قال الا صدح رامي با وعم اما صدح بدوا من قوم ص ب عليه سلاة وصلسلام إن الله ييببع لكم سلاة وكر لكم ثلاثلاة يببعكم تبدوه ولا تشرك به شي وأن تتص بح الله جميع ولا تف وأ تناصح موض الله الله عبركم إ كنت ت فري العبدات ولا مشركيا حدبي س فسرت كدفتات وإلا ك كان تجد إن كل مستيع سبت كين مح الله. من ستقو كسلقات يخاف في سيده الى بحمل الله جميعا مهما كان المناصحه مناصحه الولاه مناصحه الولاه موصوعهم مرين بريقك على يد خوارج تنمن كلا الى هذا مرام بو مرى ما صحه ولات الامور وره امري كل عيؤ لهي او لهلعهيو او منابرتيكا لا سوفولو يدا اف سوماالين لا جججينيو اف عربي غلا جججينيو بابانا لا سيدييني لابد القول ان مداح دي وستراد عيوهودا لغاشتا مساجد ايتاسي اساير كغاشغ اول المحاوله لينا طلبكم يتطلب هذه مصطفى oo ku taay weesire soo maalidaani madaxweena waxaan ku sheegay in ay yihiin tuug isku eryanaya umadda lacuuda haday doorasho galayaan haday marxatinimaha ayan haday kursiga fadhiseleeyo tuug umadda raaxolooday raba inay dhacaan waxaan samay islam maantiiba inaan inkaro oo ka jortiya ka deeqtan goobta ka celiisana waxaanu la isdeesaynaa oo la lagu jiro maanta hadaan ka badnayna ama aan ku dhaway kuufu anitaayid risaalada wanu kaaystayntaar qaybinnay isaga u geeyay rashiid igoo wada laab u geeyay oomar ka saabad aan tilmaan doonay xarafaasiis lafteysa wanu geeyay wiya akhreen sheekh abdulkareem xasan fashan telefoonka dooray waxaanu waa huriri arwaana ay adilata asheega is kalaabsan adilata asheega isayn madaxda naga caay kinaba nabirta maasha Allah firid dad kuuri todobaad masxabada nasidada nuskhadada biibi markiba hargeesan ku qibiye labadii kun iyo todobaadii nbi waqtigaasi yemma manta galabadii kun iyo sagaalkii markan teeyin labadii kun iyo sagaalkii waxaan isku aray moodada muusad raabi gudii wala dadawu sheegayay ay ku sugayeen bariga sanadka muusum iyo ani muusamii in kaga sugantay quruujku xukantu ayey u qabahay waxa sheegi doona hadalkayuu qasaymin rahimu allah ta'ala wuxuu ku yidhi arinta soo khaliib sidii mid si xadidi 2010kii ayuu ka meeskaareeyay saraamaha raaba markii hore ma aqo bunskuareeyay ayuu skuareeyay sana ماذا ردوا كعليا بنا عيدين وكامتا هي ماذا رقع لأني الموسو بن مالكوكو لفضي الله عنه أصحاب رسلك وحين ولها دين ملح لنها عائنا وحكلا بالدردان لولي ينو يرين ماذا إلا آية وحالقة حالقة الدين دين ترحي تابويدي ومرحي تد تل دينة إسلام في قفك حيطة دين ترحي اصحاب رسولك اثار ترضون ترضون ترضون باثول عندما رحنا كايس المنابر الى اليمن من الخوارجه وربكار كبه وحيكسو وري رسولك عليه الصلاه ان الرسول يشهد ان ميسي كم من المنافقين اشهدت ريا ما كان رسولك اليدي عليه الصلاه مع الكواسي ورسولك عليه الصلاه ان الذين يطعنون في مبراين وقوم ملحدوا داعي الرسول المنافقين الله عليه وسلم ابن حجر با تحسيني أولا ما هو حيصنق لي الآفاء يأحاديث آذي آذف رضلاً اما اخ اخرين كيذاكروا واحد بوغي لكن حقيقه تاع هذا ضروري في دي إن ساعه دينا قلت لها انك كبدلو يربلاري واحد عنوانك بو بدلي سبل الولاه نواط الخروج ما بعرف اي ما اياه ولفتي لغبيري بختانك نغبحيو مفسدي دينتي في ساعه من الصقي ابن عثيمين رحمه الله وافت ويسا لدي بلق <تصفيق> عليه واحدة ويديين بذكا ملحظة عاية كورا امام منابرة كعاية وغير ابن عثيمين خوارج ويانكواسي مردعين خرود سيف لبحا ومثا المسلمين تدخذ الا وحكوه بني خرود لبحا عرقا فلا حاول العقوة الا بلا وحكوه ابن بازل ويديين رحمه الله من يجب أن يجب أن يكون منابرة على السلوء قبل من أن يستغل في المحيات؟ ابن باسور رحمه الله مذهب كأسوحة قرائدنا على السلوء أهل السلوء مذهب كأسوحة وإنهم ربنا على السلوء سي سنة من أن يكون السلوء قبل وإذا عدنا صوته وإذا لقى الله سيجل الله عليه السلام وليأخذ به وليأخذ بيده فسوله قال رجال رسول قعدتها وا فاكراي مثل مخيب محارب ولا جاي مخبذ اللي جاي قاليو قالو هي مدحوينانا مدحجون فدينا مفتاحين المحافظه ايريه مدحوينيه ماجو مدحوينيه يدير سمچرتو محظوظ عارف انت مناظرتك هذول من رجت انت في غابتك خميس كان هل Terima� is that, He gave him I will no longer want God. Show you a man for anything such as far as possible a study. He can't figure me into account or not, He can't make any of his dreams. Show you Muslims as well as وين اللي نقطو مكسر اه او ان لوو نستهين سيعلان اه هذه وحده مني انا هي واحد ادعاه او انا الضحيه معصيه كسته قفوسميه معصيه وقلكم سميع اما اهل الاسلام قلقا عينا مخمنه سميه كذلك قال ولو انا استحيينيا انما البدعه هذه من اضغف قد هو بدعه لا يماند شيخ الاسلام التيفي ويوضح و مثل ما البدع من اهل المقالات المخالفه للكتاب والسنه او العبادات المخالفه للكتاب والسنه فان بيان حالهم وتحذير الامه منهم ودون اتفاق المسلمين فكر ابو هذا لا يخالف كتاب السنه اما رايه خلاف كتاب السنه أبا. ديبي خاصه جيتك يا سنان عمر دين لوجيب هو ماعيله هو لوجو تشيريو هو كان واشاي جا ليسا واجب بيت بارنوتين و هو يري بارنوتين و الله تعالى من جلفه هو من جله زي لا تاسم حد لو بقوي قومي صدق ولولا من يقيمه ما لدفع ضر هؤلاء لفسد الدين هديها امك للهي هو في صار كانوتين و ولولا من يقيمه هدان تشل انطفوا لان كل استاجير استاجا لدهس ضمنها والله كوا دك كو وانه كديفها امه لا فسد الدين دين اسلامك في السجل وكان تساده اعظم من فساد الثنين ادوي من اهل الحق فساد كيس متكون قبل صدق قالوا ارسل مسلمين قد من مسلمين في شوقا مغيابا ان كغا دبطه مسلمين وحير فإن هؤلاء قالوا إذا استولوا وعطيهم وضع مسلمينها قبل لم يفسدوا الطلوب وأروا فيها طبعا قلب يدي يوحكوش لما تقول إياه ندكد إياه وأما أولئك دادك بالعلم أيمن يأيه يفسدون الطلوب ابتداء قلب يفسدوا بكل يانا ويرر يانا قلب يديك هذا صلاة إياه واحد مدير كواه كالله الذي يوحيه بعد ذلك من بأكل إياه دائلنا كافران أندوني هين أشهدين أبدك دكلو مودور وشكون دا صوني دليل منها اخر عندي مكتبي وعلى اللي بده يقوم تشري الكتريه هذو حامكري طريقي باين انه يكون لي داركابا هو حر يتعملو دغيا محدوديه سنه في الله يستر واحد عامل مودب يا ممكن مين سلفي على تليفون صدري السلام عليكم ورحمه الله اهلا وفي عندها خير خدتك معقول ان النوبش اندونيا وي يقول باذن الله وان يمكن لي دون انا مريسه ودنك خاصه نيكي يا عيد شفتني وانا عيد شفتك تريد مو سبب الدقيقه اللي مسجتك خدت مسجتكي شوكو رايك تليفون بوس صدرك مسيت السلام عليكم يا ابن وحكالك شنو خدتك مع انطه نكيوا كل وارد عاد ان شاء الله ندير كدبار عليك سواض ليك موش ما في <تصفيق> تصادر انا موش صاير بين عليك موش التليفون دا ليك انا نتشوف عليك يا ما ندري وارس كدار كل كرسي مساتش اللي هنا داك قاصو لكن راني كما هانك نسينان ماكيش كاشيله ديمسيديو واحد دوبي يمرو ادمني لاشلو قصص سيره لكنه نفد ديوان لا توغي شيغاز مركدسي مدونه يا ان دون هين شي ديلك من كان خلص دون لوكال لفك توحيدكو كواني شي كي غنو كتغيي والله والله لا وليي ارك مو فترفه تنيدكو ولايا مو صدره وشي ديدي يا ارك انت نوار مالها الداوه الظايره او هو قطتو هي خدام بزوجدي كديزا منك سلاشي Ma ei tea, kas ma olen õige, kas ma olen õige. Me ei tea, kas ma olen Ma olen õige. Ma olen Ma olen õige. Ma olen õige oo yihi Muhammad imaam Ibn Tughayni tidii aari gaam xabiyana liqini wuxuu ku jiraa maxbariga xina waro qoodi hisaam muxtar kubariga fiitaa maxamud lama laqan saasib shumurii wuxuu ku jiraa waxaan waa culimada hadalkoodiiye wuxuu isagu u leeyahay taqdimiye keenay kuuriga qaataro u tooray la taguun waxa hal haya afar waqaba qafad urinkan qorshe culiminta istowo urii waxa مساله ما مساله شده وعن مو دعى الملك خوارجته ابن حجر العسقلاني بعنه الله تعالى وعقوت الماوردي في البارقه ان القعدية قوم يزينون الخروج ولا يبشرون تعذيره وانا خوارجكم لين يقول قرحي يا دياركم بخل وذكر حسن بن صالح مطحي حسن بن صالح بن حي مطحي weliimubixibale weliimubixin kharijiban wa kharij buu habi dadin waxa lagu gurro bacsaboo wiidi waxan baxaya markoo hore iimaanka ii talinaya marku khisaalul islaam oo dun kula saboo way wada haytay khisaalul islaam siyaani xigaashana oo siideede xigaashana ku kuumaan mid aan ku samayn ايضا كان بذاك يوضح يا انا وين نريد الموته هذا الميقه حتى انا ودا بوصل شروط موته ما كان متوحيليا شروط صاصو على الموته او معقول بانهم قف كده دين الاسلام كلكم لن تكونوا بالمن او ما تقولوا لمين الكره هم جيل الصحابه الرسول كي تابعين تابعهم جيل دوتكم ما هي من غيرني لهم سوى قرافات ربضان ذو كردائي والهبول عقياي بالله انا كان سرقاتك كا وحاكا لنا ما حد مهني لما حد النور العلمي اعلان بان قيستي ورسيدك لها المنكي اعلان كي يقلي جي جين جي. مدهي الاعلان كان عشتكو سيبا دع هذا النباطي اعلان كي قوين اسلم ميتورين دي anta ma doonay akhabdi gireenina dad aqri karaa dad magti waxay furayeen maxay ka yuu baas la ilaada qeyb online ay furayeen oo internetka dadka ku baran qeyb kiinaa eeglaa ishaanka ma sameeyaa cilam baro kori waayeen marka cilam baro kori waayeen waa dadka la soo xadood kuuga la sameeyay waxa dadka la baran barati waxa laguu barayaa cilamnaa haysanaadka aad ka digdigteenadu suuga ku وودي ووتو داسه تيليفون باي سوق <تصفيق> راخليت عندك كباب السلام عليكم وعليكم السلام ما عنديش بس وما ماي و او النور ما حداينا او اني باش مي راهين بس من سويتي تيليفون كي ماي ماها قدمه مره رابي جركا سوغ على ناتي مي راهين بس مي انا راه حفيز كف بدي مان داين باش سوغرا السلام في صحيه دنيا ويقف في صحيها كيس القاف في صحيه سيس لو قف صحيه و هي يقول لي ما عنديش بس مي راهين مكاسه متصلون يعني لو بدي يقف wut dibni basma ma ka phone kan u soo xiray waxaana walaal ma ka galay nambarada idii ilaankaygii wax ayuu barma dhixiyay bangalad hadwanaag bangalad nambarada idii ilaankaygii dib basma u qoray markaa intii kale talaabada sareey magaxayba laga masaxay in basbaal u qoray mid aad u gariilay oo noo soo dharaa waxaana mar walba waxba ma shaqo ka waro oo walaal ma naxayay telefoonka oo trey salaam alaykum maco halba oo risqiga laguuna waxaalbu noqonayaa iska tuuga wayaan. Neer Rasul Kunu sallallahu alayhi wasallam kullu jism min nabatin fanna aw la bih. Neer tuugan ku xiqsan yahay. Aniga waxa sekiriya baa idi. Waxa ay roho ku dhigaa waxa ay waxa ka In wa kuma shukura markasaalton baginoma madakhara ilisud qulasad waxa ay tahay ay dinin lahaay diinays taamahaytay barrkeysan ruya nasayhadu ka waslahi kitabu sunnah ay tahay miskitabu sunnah waqaa yasira dawro markan leebis aalameedii مراكم كبوداي ائتمام كتاب وسنه على فهم سلف الامه على طريق السلفيه منكم على فهم سلف الامه اللي من سلفيه دعمه اقرب غريك قلاطه وهيتان واخا غدانا انجلش كايميدو اردهله رودي جيري كمدا ايا انجلش ييميد هرجيسه مركودو موسى تلحكمي وخان ربا مين لا ذاكريي ما تقانا ما غران ييبو ذاكريي قفلا لا سيتو وان ني سلفي او سكريي علي لا هوب او يل فوقي ان ما يزينك انت ترتكبوا كمشغول ليس نود دارك معلومك كيف تكون نقول لك انت انتي بسو دخل حق <تصفيق> دريشتك حيقولني هرجسينات دجري هرجسينات دك ما هو د موصل نسررناه قيديو ما غران ييبون مابجيرو خكور باب ما باتي مكيسي ملامكعكاه تساحين وا شيخ سكريان كودو مكرن سكريسلف كودو مكرن سكريان هو هنا قال يدجن حقا سواد نكرن وايدو شيكسكو تعرفي وقفه الحق والشمس والريون نواظره لكنها تخطى او عين طفالكم مليون مليون ظفر يلو ايه لو مجرمي يا واحس يا كريم فلا يحاول انا قلتي لابنك الله اكتلم ربها والا حسن وحيتهاي موسى انا اقعيه المتيسن انا اقعيه المتيسن اخيركي سي ابيه استقطار كاليا امار مسالدة كاليا انت المامي وحيتهاي اتاعدك يا صنان اتاعدك على الرعية ادعاع معها اشخي وعشقها مع تعين معها وفك يا هي عمل تعطي الاله وانت تدفى بحكمه هذا العمر في القياس شنيع لو كان حبك صادقا ما أطعته إن المحب لمن يحب مطيع مسألة الواقعه أقول أستيحيداً يرى إنكم سيكون جميلين يعاوى اجتهدوا في تعلم العلم النافع والعمل به واحد كده لا شان إلا البركاء علمي لو أنفعي أو قعب فشان علمي إلا بارتوى مهم ونواجب إلهي وإلي فعلم أنه لا إلهي لله إنه مهم فلا ينوى مهم هو حي علمي او عمل سيي وقفت مسلم كان وكلق هو مسلم الىه سبحانه وتعالى وهم علي يهود عن كل عدل ان ينقضن قر علمي برتي او ان كذبوا ان فولين غير المقضي عليه وكوي لو اردوا علم وكعل فالواي وحينا كتلم دميرنيه كمثل الحمار يحمل اثاره وحين كتلم مانيه اي او كل مثله كمثل الكذب الى يلي جل وعلا خلاص ضب حيتاي علمين لغوه دداله برشه ليس لو نقموا مين ugu baa oo dadka loogu yeero iyagoo lagu sapro taleerana hargeysa chowkteen kero go aanu bu madaxa laga tagi hakeeytaan hakeeytaan madaxa la yimid tani nimda yiri mahadlikro masaa'id bortaan la masna bi horeeraha waxa kan masuuliyowadaan raashilciga bay saani bilir musa waxaa karsini saacitke dadanay israfiin tan qaar ostagow adayn naxdiga saarna Two money. Whether I get the child so we can do senior. I call any kind of chuch, but you on Trinkara, call us at the half sand by Trinkara, or heavy heavy. The ni somba la ksomade ma ni bistan dakala dakala ta ni jamaa somade ta kala ta wahid kulo da ya da somade insi inta ta ni kulo da ya da shirka di glin ina maida somade somade da ponani shu dak ki misal kala tarka wudi udare ma shida bu richa ki saf kula dukana ama saf ya bla wudi wudi صبر خكسل سيينه ومصابيلك ديقر وفليس لاغي دسكداه مصابير به يحيى الحجوري ام دغيسين با اجري سوكديق ان دغيسين علي حلحلي ايالوني يقبلوا مصبر ومصبر مارا مصبر قدي باقي قارث لا في ويشرا ميد ايانا برملينا اود ميد حسين الىادو ديريو بربرجوا خكسر باله مسرب سار وليادو ميد كمالا وليادو اسيبوي ميد كمالا عبد الرحمن داير قال لك يا راعي انت وعده حزبي يتكلم عبد الرحمن دهريسي ويه قبساويه مسطرنجين كاتلا فمدرس بنتي بنتي اللي جوه حزبي انت فرته ويه مدكتا مدكتا تعال غادي نبتا سيوي تعال انت كل و دكتا حزبي تاكنا تقال وري عبد الرحمن دهري فصاخري قال ادو وري عبد الرحمن فصاخري والله ما كونو حزبي ما ما الذي ماضر خزمين توان منهم شهاده ديا كسيسي تخزمين باسيسي ها مستوروني هضره ديك الجيل هذا راه غير كبودي حشيم ها والنمرو راهو راهي سايره راه عايشه عم ولا نبدا نطلب فرسوا اللي نادي بحكستو باش شهاده دي كسيسي ايا دوله التنقيسته راهي من شهر لما كاعلي ميار خياوي ميار الشايب سلف قطار كنيدي ميار اون هو في <تصفيق> صفه بما لو كان عندي حجه او سنت في اجل بعما هاو انا حزبين دك توب يا هاو انا حزبين دك توب ابن وصايمين مرشرح لا بكر العدلاء ابو لا يؤخذ ان سايح من بدعه الشيء وحيره وحم جيلا مؤلف في رحله العقابني ابن زيدن يردته لا قاقن حتى فيما لا يتعلقوا بي بدعتي حتى بالايس وهو كحل يدي وحين ما هو يتقلبوا وحكى لهم تعاديه انك صلوح على اليس اللي جربك ربنا هو صالح لا ما قادن كرب حتى ما وحدي اللي هو دلكه جوطو اهل البدع ما معتقا فشيخو كتب يجي سودي برو ما انتي صافا كدغتا اني سايس خلافك كدغتا حقيقه هو حتى يسخلافك كدغتا باين كي سي باطن كي سايس خلافك سن وكتبت انتصاب بقدرتك خلاف بقولك لا لي بعضك بس بينتي سبا لو نعل وهذل قليل سبا لو كان لو يحيى وقد نزل عليكم في الكتاب ان من صليتم ايات الله يكفر بها ونملكه ان طاح كل عاما ويستحدن بها انا بدي عسره بلا فلا تقودوا ما حتى يقول في حديث غريب انكم على أبا من الجنهم سفيان الثوري ابو ابن عينه يم البصرى كذب صبيح بن ربيع بكيع على انتيسا وكانوا على كاسوا امفا فققعوا ماء يقول للصنم وني تري في ردم شرته يابن وقولكم من بطارات ويا لسوسه يقول راعوتك قال القدريه خبيري بكل علم قال هو قدري وفكود قدري بكاسي هذو لسوسه دايغا وخا لسوسه سمتر كسبيغا اي صوفيغا ما حد ديبيو يالا سلامك ريننا يا سلام خويري ام مركو فسيح حييتك يا رسولك عليه الصلاه والسلام المطلب مع منحه يوم القيامه ورسولك لعريساته صلا افتقدوا جعل منطق حدولي. حدولي دو دو من يا مرحبا هذا نحدو وري هذو منك سلاسدي وسلامه على البدع وتعليل سعر ولاده قالها مها قالوا دوكلك مطلب قالك احمد هنا مو قس تاع السنه البدعه كاينه مستقله باذن الله تبارك وتعالى سيده ويدو حمايه هارديه مدحه رقبتك ولما يعني سنورنا ما راح احد سده كشرحي شيخ حمزان هذاك كسر الفله انا شي بو تصاصيلي يا شيخ بن عثيمين هذاك يغدو وتاصيلي يا شيخ ابي حضراتكم تاسيلي عكيسو سيدي كليا و هو رئيسه ومتاصيلي شي ولكن غلط دي سنيته هذه عملنا حمله امام الله بن رجقها هذا لاذي احاديث رسول عليه الصلاه والسلام ان قاتل رب حكمت على مال بطه وله على ديه كبعضه هذا هو صحه صح نير بطا وحلوه لديد دق دق دق اكوجنا منك رشيد يقولو <تصفيق> من كثرة السلف يطعنني والله مشكيتني يرفضيد بكچيرا يرفضيد بكچيرا يتهتك يرفض بكچيرا وتقدك دي يا خالي باي الى هي الله ولا مسابقون وصارعون مصيره من ربكم ورائك يصارعون مثل خيرات وهم لا سابقون يصارعون وتقدك دي يعني والله امر قد لهموا سابقون بني وذاك مين دوما الا الانسان دك خير في شيء لو دي فرقعهم خير كيلو دك ده واشرف وهي خير كيلو دك ده فلوغه باغلاشرا شويه تفخينا دغري دسلون شرا فوي ديته ادوك مافعش شرا فوي انت عادين مواد الكتاب ديال سنار دا الراعيه فسرفكا من نزار الالهه هو سلطان جوغا عالم علم من لك ذلك قد حذير الله الذي كما يستفجوا من سيل عن علم فكتمه مد يوم قيامته بالاجام النار وصرخوا القفر ويد قال يا قريش اللهم حقا بيني حقا ماء الهي نوح عز جل واحد ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب اراك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون صبرا الا يسلكوا الى قد كان يتفرى اصيا اتوليا الهي نقول وحنا ندلي الهي ملائكتنا الهي الذين تابوا ربيع بولاكه تعلم علي ماهد قالو شي شروط خلاصا كل حياته هادالكسو غبيينين ارضيه السلفيين كانو حلاليه اي دلكا السوميلان جوجته ارضيه السلفيين تهو حلالي عالم جوجته ولما ترى يا صاحب الدين ليس بالعلماء وليس بالمشايخ وليس بالمستقيمين وعانوا عنها الذين يروا كخير ما نتوصل شيخ عبد الكريم حسن حاش ترك الحكمه كخير ما ولدك سي واوين يدا ولما واوين الشيخ ربيع والشيخ فوزاني والشيخ عبد الجابري والشيخ محمد سعيد ترك ترك ولمذا بقى تليفوننا ودنا تليفوننا لكبا الانترنت لا هض لا خرييره شو عادي كيشكا قرويديه كتب كتب فور صباحيستا من باكه خرويدي صبح افونسيدا وي و خاله خاله خاصهات كنتي بيي ايي فكوني ميي واي جو شيترو كتب قور كتب تا بيرو كلني هي وليد عبد القادر توحيد لا اله ورو هرغيسا ciyo kawaa xadiis ma khadiis ninkarno yelo wax ku dhigtay ka iyo afarkii kitaabkii iyo afarkii kitaabkii oo waxna ka dhignay bilaa London ma qorno wax baan ka wayn bay ka dhigay waxa aan ku qornay oo aan uga dhilay waxa uu ka dhigay kitaabkii oo laba iyo walo inayneen sawxagaas ku aragtay wuxuu yiri hal wax maali shay hal banbari atinet ka bixtey oo yiri jaamacadda الحرب ديال المكافحه يمتك الرحيم خلاصاتو هانتان دانيين السنه 300 وحنا لاي بلد مكو وورعني يضرتو فهم حافظه وورعني كلغمه وفعوا فلطب وورعني قدكوا باقه صفر او هاكا تخيلنا بين قدكوا باقدانو شكتاه اينيا هذا تنشها اصول تنكبل تقنسن شغا على 40 انه ويهض تقنسن شغا وحيات قرسان شاي دغار سينا كاني زيننا مين تسقي حتى سينا وتعالى شدي الى هذه وما الله وغسيل دين فانا فاو بين الصلاه و امته زكاه ولذلك دين قيمه ارى بالله الدين الخالص مركز علمي دكتور و دكتور اشهقت رديه واحد كاستو با دينك و اماده هكا قا لنا شركيات تاع دكتور بلا دكتور جماعه الاتصال بي على خرافاتك و دكتور جماعه التبليغ بي, بي, بي على خرافاتك و دكتور جماعه الاسلام بي على خرافاتك و دكتور جماعه الاخوان المسلمين بي على خرافاتك و وكيف قرر كالراعي المرور قي وادك حزبي دي سنتين اكلت راهي وادك يبعدك استو جبهه وهاذا بالضبط وادكون هكي المخرج عملو سيتا والسلافي المشغله اهل التنميه يتكسرو يد عزيد والله كان ماسكونا نسين كان ماسك شيخيني كان ماسك سنتي وصاحب وحده ما طالنا هذاك عمر الله ونسى سنتي اسكات سنتي ما شاء الله تعرفي له نغتي وقبها باسك الكتاب والسنه وما كان عليه سلف الامه والرعتا ورعا كتابه يا رسولك اول مره اول فهم مسر على السكيل اليوم ولما جيت جده اليديو اللي كذب يسهر و يقرا ولما رسولك والله ان الخساره له هو غير ولما رسولك في صح محمد بن سيري امام كبير ومحدث عظيم من بوي وكوري اي قران جيد ما تقدر كتاب ديسيني يا ابو مال حبود الا امب فحمان محمد فراتماني ديجستو برج يا محمد سيد ما بيقول كده وركاغه دحوديه اي ما دحوديه ننت دي بويا واسك ما برجيسه فكوا محمد بيقول لي دي لا كتاب انزلناه اليك مباركم ليدبر اياتي وليتذكروا البث لكن واحد تفصيل خدن التفصيل خدن الفا اشعير ديسينيا مبتدئ كانوا ديسينيا اخوان ديسينيا قدسار ديسينيا ديسني دي دي دي يا شيرزني يا ماركاس لاكو اني سلفيواني سلفييدو حركه دغيي واخ ما غا فهمي شنو تلحد المعمده الغطال كان مره من العامله وها الله دالين سلفيتا وفديي ككا يا موسى ملي قالو قصدي ارياني كما دغيت كما باه سلامك ا دابا سفره دغيي بالله عليكم سبحان الله شنو دغيي سنيا انا علي جيلي موسى ترى غادي دغيي سنيا فeletاك فاتول بality داخل الله وهم لديه لأن الأفضل يوم عليه بالأول وإطليق الصغيان إطليق الصغيان و Background pareת لم أر efecto الصغِ أردع الله سلسل أردع الله ويض både لا يعطي شنه وابس فقط فيه دنيمو. ديوح وديقي يا بالعامد محق وديقي يا مدالي سيد وديقي يا دعوة دي لها الماضي كتاب تسوى لكي اللي هو قبرة خمية وارماني الدعوة دي لكي بلعش اللي هو قبرة يوح مساعدين الدروسة الواخرية شواري ده الواخرية قاني قاني قبرة قاني قايد الهضية إس كمان صاري عنو مالي سينو تشير لسانو دبع لسانو فليصاني كل يقاب فردي قابلك عنو سليفييني دعوة دي أنا سوح ليو مح قال شعيب بالله عليكم هل قلت لي امدر حقا او شيخ وهذا قال شيخ انت هل نفرفرو ولا دولك الفنه من واحديه هو هي شيخبل اي ابو حشي شيخبل شيخ الدين سنتنا من بقولي اني من جسم نقول اني سكري زماني يلا <سؤال> بوك ديسوامركا نموت تفيمنو ثاني <متحدث> يلا حنا بوك ديما المساله بالضبط هينا خلاصه بالله عليكم سلفيين كقفدغا والدعوه السلفيه هرقيسويس عقيد هيك تربضلو كمي دويسويس حداه ما حدع الدعوه دي مالو متشعبها علمي لو باقي منه شارعي لتعليمي بدك لو باقي منه كروضي دي wa hakku fitneye adunyo wallahi wallahi wabillahi watallah hargeyselige iridono bet farabadan o sunnah aysto weli barki koowini malaha qarkoodan ka ilmayo wan siilifiyo dan yara heelkooduna ay ku badanaysan yihiin oo inta iman xisbiina wiimaadeen shaariga khamisaa uu dibeeyey madrasadna uu dibeeyey tusbaxnaay dibeey barkiina ka xireen falaa xawla wala quwata illa billah qarkood madrasadba kul maamulaha ka tusaas faridi kaga tigi qarkooda lacag gelba gacanta loogali qarkii galiir balooni bii qarnu misaa'ad kul imaam ka nako aniga <تصفيق> ان شاء الله والله الله انت الله صابر عبد الغادر منك سيت ما تهدا بجيل اي غوري غوريس يا لاج بينه خوياي اسوالا غير كان له شي غوري غوريس غير سكت ثاني اكبر رجل غوري غوري واه ادون بالو ما لوش لهيدا فوق شلال اختلاط ولا يحتفل الديدي marka weydiin ku wili war ma waxaad raad ku dhacliga doonaysaa ayaay maxaa dhacay waxa la jameecadta il geliisay jaamacadda suudaa tan jid ninkii ayaa ka tana soo shoo waxay taay akhwaano muslimi ma la ka jameecad goolaysi ninkar xirro salafiyada ayaa la kam musa factory waxa uu soo waxa uu ku wahaa shay weeye wax ninkii isbiga garxiir ka hadlaysa salafiyada ayaa uun kuul musii wuxuu jawaabay yuun in jidnaa henuu sare soo nuu itay oo ndaayeyo saame sidoo nakhay halgii isku rigi ka buuxsan ayaa in ay yahay halka baabuuraynaa soo dhaweeyay laakiin waxaan leeyahay cabid in xaraaftay in xaraafta run ku gujinay salaafiyada ku shaambadeen in waxa tirano munxariq bani madacaga cadeeyso cid ku jirtay falka ku biisatayna wa cadeeydada aan senii taqwu chaatamaa ta'at-tisaafaan inuu ku biiru dooniyo baqaa ku jiraa miyaro nat nin muslimiin saac ka laga wa waxu jira rag fara badan oo koox isbiyiina waxa misaaajka aan wadiga la tuman daree annu magayaynaa oo dudkiisa ween diidiyay magacaas uu ku jirtaynaa mu'arraf weeye annu dudkiisa ma okaan karo ilaahayba subhanahu wa ta'ala qofka meesha uu gaarinayo laakiin kaas wax ka had walaal ka galaynaa qodigaas ka kacay already ya salafyiinta oo u hoggaansan khilaafayta rasuulka ka bafirma doono suul weydo dinta islaamka iyo da'wa salafiyeed sidee ahaydeen ugu ku socotay in su'awo iyo madan iyo agadii waa socotaay labadeen wax istoognahay adigay iyo anigay Cabdrahman biid waxay indhaxmareen waa socotaay dib isku noqo iswaari iswaari internet able weer ummadna tabab hubin waa digniin aan ku siinayo halkan ka agdig iyo فشي دي غاب تستور في راني جماعه با... الاعتصام اكبر سياره كوراي 30 تنو فقره افكي سويدي او مرخات يا والله. الله والله قولوا صدقوا حتى بالله يا اهل السنه يا ايها السليفيون. دعوة السليفية بجيسة تفر أعتفر بالله كتاقة ولماذا ما؟ يالله من يرعوه ما هي البرياء من تنفيهم ما هي نفر له غيره عن العيال بجيسن الله أكبر وولي قد انت ما هي الباكيرين ما هي القحطان المتتدعوه شغل ويقول لهم بجيسن الله يستوى قلوه سأوجدوا حماني وارب الوقت المدعب dutf kisiridid jugar bi saubrimadan hakka ta'awshaali ha la suuliyo muhaadarat kana وخسوي ديي سؤال قصاب سن كميعه ايو اهل كميعه ييقا لواما المحاضره مكن دمهيو ايا ييغا سي غانو وحن دونا ايدو انان بدووني وقتك طوال برنامج تعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وجزاكم الله خير